مع شدة الإيباء له والمتبعي عليه الصلاة والسلام وقلة الأوامر أو قلة التكاليف أكثر كان الإسلام ما وجبت اللتي في المبيه ولكن هل هو من يوجد لا لماذا لأنهم لا يستطيعون هم خائفون على أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفاً على هذا وهذا معروف ولذلك لم يجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة أمير بالقتال أذن للذين يقافلون بأنهم ظلموا وإن الله عرامتهم لقدير وعلى هذا فإذا قال يا قائل الآن لماذا لم حارف أمريكا وارويا وفرنسا وانجلترا دوله او يا عدم القدره يعني الاسبع قد ذهب اطروحه عندهم هي التي هي الشيء وهي في دفاعتهم في منزله السكاسين الموجب عند الصوارق لا تريد شيء فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ولهذا أقول إنه مالكوب أن نقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا ومجلسرا وروسا كيف نقاتل هذا يأباه حكرة الله عز لكن واجب علينا أن نفعل معمر الله عز وجل. وأعد لهم ما استطعت من قوة هذا الواجب عليه أن نعد لهم ما استطعت من قوة وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى هو القوة لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تراطئنا والتتاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا لأننا الآن نحب الجنة ونكره الموت الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا؟ حالاً أكس يريد الموت يكرهون الحياة في الظل في الواجب أن نعد من قوة وأولها الإنمان والتقوى ثم التسلح التسلح الذي يعلم هؤلاء ألا يعلمنا؟ يعلمنا لكن لم, لم نتحرق ثم كل واقع لو تحركنا كل خطر لا نصب ولا نستطيع ولا حاجه الى ان يعين لكم انهم اذا راوا انسان او اذا راوا دوله يمكن ان ان تنتاش بالاسلحه صار ما بعد علم لكم اقول ان الواجب الان أن نستعد بالإيمان والتقوى وأن نبدل الزهر والشيء الذي نقف لا نقفر عليه غير, نحن غير مكلفين به ونستعد الله عز وجل على هؤلاء ونحن نعلم أن الله تعالى لي شاء لانفصر منهم كما قال فعلا ولي شاء الله لانفصر منهم ولكن يبعوا بعضكم بعض ثم والذين قتلوا في سبيل الله فليهوا لأعمالهم حتى لو كلا بعضنا البعض وقتل من قتل منا فإن الله لا يضل أمال هؤلاء الذين قتلوا لسبيل الله سيجيهم ويصلحوا بالهم ويطحنهم الجنة عرفها لهم الذي خبنا هو وقف أنه لا بد من القدرة لا بد من القدرة أن مععد من القدرة فإن الشرع والقدر يستفقان بأنه لا يجب علينا ان نتحرك ما لا نستطيع الواقع والشرق كله يدل هذا من المهم لما نعده لأعدائنا ان لا نتفرق ان لا نتفرق ونحن نستحت رايات واحدة وان لا نتفرق ونحن تحت رايات يعني ماذا الامة الان كم من دولات دول كثيرة بينما يكلف الإسلام كان دولة واحدة لكن تعجز دول هذه الدول هل يمتدق على مختلفة؟ مختلفة غاية الإخلاف متباية غاية التباية إذن كيف ننتفع على أعدادها؟ ثم الدولة الواحدة هل اكتفق شعبها؟ نعم الغالب لا الغالب لا أحزاب أحزاب قوائف طوائف من الناحة السياسية وطوائف من الناحة الدينية والأخلاقية والمنهجية واخرج ترى اخرج من جلال الثالث ترى العجفة العجاء يمكن أن يكون كل قرية ترى نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحلامها فكان زماء هذا التفرق مريد أن ينتصر على أعجائها ولهذا يحكي لنا أن هناك كلمة كنا حكينا يطلقها الانجليز وهم اهل السياق يكون خرق بس فسد خرق تكون انت السيد لذلك فرخ الناس صار الناس يضربوا بعضهم ببعض وانت مستانس في بعض وهذا هو الواقع الان بالنسبه الواقع بالنسبه لنا ما هو على اكاده المسلمين وما عندهم لا قوة لا تضاهي ولا فقال قوة الفقاء لكن من المفرر وليس هذا من أعجاب القوة لأعجاب بل هذا أسباب الفشل كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفسروا وتذهب ريحكم واصدروا إن وعما صدروا ولهنا نحن نحن نحرش دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم, الاختلاف وعدم الاختلاف طورة الكلامية والقلبية ونرى أن الناس يغضون عن ما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها يرجون بذلك جمع الكلمة لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا ولا بد أن يمر على بعضكم من النسوس ما يدل على أن الاجتماع من أهم من كل الشر حتى رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يبعبادكم لا يبعبادكم ماذا بعد كنا نرى يا جماعه بينما يعني يثير التباغض والتنافر فتجدون ان الشر سد كل طريق يكون الى الخير نسال الله يجمع قلوبنا على طاعته سماحه الشيخ ما حكم استماع الاشريط المتناشد بالاناث الاسلاميه وهل تنصحوننا بها حضره الله او تحكم بتنزل الله عز وجل بسم الله الرحمن على رسول الله وعلى اله وصحبه وفيرة العطرة فهي والله خير ونصر يكون على ناسود ونوطي رأيها اناسود الاسلامية على أن يكون ان هذه الاناسود تغيرت وثارت وتوشد في الحال تشبه الحال تغاني المعجلة وأنها تكون بأسواق مغرية كثير الشهوة والبكين انما ترى فينا فانه لا تجوز يقول السائل فضيله الشيخ اتعابكم الله ارجو اجابتي على هذا السؤال إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب لكن الشيء الوحيد الذي لم اسمع عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم اقتنع بذلك فقد قال ان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود وطبعا هذا كفر صريح فهل كان سيد ممن يقولون بيحدث الوجود أرجل إجابة أجزاكم الله خيرا مطلعة في الكتب سيد قتب قليلة وعلم عن حال الرجل لكن قد العلماء في ما يتعلق في معلقه في التفسير في القرآن كتب ملاحظات عليه كل ما اكتبه الشيخ ابن رحمه الله لا اكتبه هنا الشيخ بيد المدخلي ولا عليه على سيد قطب في تفسير وفي يا فدو رجع جزاك الله خيرا يقول السائل الشيخ الاصغر هل يدخل في عمون الاية؟ ان الله لا يغفر يترك ذي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ام انه مثل الكبيره يدخل تحت الوعيد ان شاء الله عذب صاحبه او ان شاء غفر له قال الشيخ حسان الرحمن الله ان الشرك لا يغفر والله لو كان اصرا الله لا به واوضح الدلاله من هذا ويكون تبديل الآية ان انا مستريه واقول تقدير الايه الله علاه صروق اشراك الدين فيكون اتركه في سياق النفي والنكر في سياق النفي عند العلماء من اصناف العموم وذاك بعض اهل العلم الى ان المراد الشيخ الاكبر وان الشيخ الاكبر داخل في المشي تحكم سيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء, أع... وأن... شاء عذب من أشرق بشرك عصر وإن شاء عاف عنه ولا من أشرق بالله شيء عصر أنه لا يخلق بالنقل لكن هل يعذب ولا بد على شركه أو إن شاء الله أعطل هذا محل الزع و... والعاقل أجب علينا أن أبتعد عن ما فيه الشرك ما فيه الزقين وأنا عن الشرك الأفضر كما أبتعد عن الشرك الأكبر وقد ذكر عن المسيطة رضي الله عنه أنه قال لأن أهدف بالله كابلا أحب ذلي من أن أهدف ظاهره وإفادة وهذا بالله على أن الكبير أهوى من جانب الشرك الأفعاد يقول السائل جاء عن شيخ الإسلامي وليس في العقل الصحيح ولا في شيء من النقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريق الثلاثية أو بهذا المعنى والسؤال هو ما هي الطريق الثلاثية وما هي علاقتها بدعوة الشيخ محمد عز الوهاب رحمه الله إلا أن صواب العبارة ليس في النقل الصحيح ولا في العقل الصريح لأن الذي يصل بالصحة هو النقل والذي يصل بالصراحة هو العقل والصريح معناه السالم من الشبهات والشهوات لأن الذي يفسد العقل إما شبه وإما شهوه إما شبه لا يتبه للحق ويكون متى بسبلات الناظر الشهوه وتدلل الى الحق يكون قد تلى الحق فاعبد ولكن اراد ما داعي الله على وجهه بهذه هذه الحديث اللهم ارينا الحق حقا وبياعنا غير شبه وارزقنا اتباعه وتب علينا تقول الشهوه وقيل شفاه منه الله انه ليس بالعقل هذا هو ما نطل عن الشخصان من قوله أنه ليس في العقل الصريح ولكن الصريح ما يخالف الطريقة الثلاثية مراده بذلك طريق الثلاث أخيناهم الله صلب الصالح من الصحابة والتانيين وتابعهم بإحسان هذا كان الله الوضعي موضوع وهو يقول أنه من تكفير الزواق المخالف لأهل الزنة تواقق المطارف يتعلم مثلاً عن التشجع أو الضوارج <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أخاته النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الكلام في التكفير أيها الإخوة ليس في الأمر السهل كفر أو كفر أو هو كافر أو ما أشبه ذلك أمرها خطير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك عاد عليه يعني أنه يعود على القائل والعياذ بالله فالأمر شديد جدا وليست كلمة الكفر ليست لباسا يوضع على رأس ما يوزع منه بل هو وصف يترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخوية ويجب على الإنسان أن لا يتسرر حتى يتحقق في أمرين لا بد منهم انتبه يا لا يتسرى في حكم حتى يتحقق أمرين لا بد منهم الأمر الأول أن هذا العمل من الكفر أن هذا العمل من الكفر وما هو الطريق الذي نعرف به أن هذا من الكفر أو من <تصفيق> هو الرجوع للكثار والصمع فليس لما أن نكفر من لم الله وليس لنا أن ننفي الكفر عمن أتفته الله له ورسوله اذب يا أخ la قلت ليس لنا أن نكفر من لم نكفره الله ورسوله وليس لنا أن ننفي الكفر عمن كفره الله ورسوله في المهدرةين الفرق ولا لا في الأول ليس لنا أن نكفر من لم نكفيه الله لا نقول ليس لنا أن نكفر من نفى الله عنه كفر بل نقول ليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله فلا بد أن نعلم أن الله ورسوله كفر هذا الشخص تعرف الثاني قلنا وليس لنا أن ننفي الكفر أن من كفره الله ورسوله فالذي كفره الله ورسوله لا يجين أن ننفي الكفر عنه والذي لم يكفر الله ورسوله لا يجب لنا أن عليها يجب علينا أن نتوقع وإذا كان ليس من حقنا أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بالكتاب والسنة فليس من حقنا أن نقول هذا كفر وهذا غير كفر إلا بالكتاب والسنة هذه واحدة وما أصعب هذا وما أصعب هذا ما اصعب ان تقول هذا كفر ثم اذا قلت كفر فما اصعب ان تقول كفر يخرج المله لان الكفر قد لا المله قال النبي الله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هل هذا الكفر يخرج عن المله يا جماعه قتال المسلم ما يخرج سباب المسلم فسوق وقتاله كل عن من الله ها؟ غير مخرج من الله بنفس القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي اهتت فيها من الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآن أنت تلات طواعف طائفتان مقتتلتان وطائفة مصلحة قال إنما المؤمنون كلهم كل السرات إخوة فأصبحوا بين أحوا يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر هذا الكفر لا يخرج من المله. فما أصعب التمييز بين كفر المخرج عن المله والكفر الذي لا يخرج عن الملة إذن يجب عليك أيضا أن لا تتسرى في التكثير ال الذي تريد به أن يخرج إنسان من الملة حتى يتبين لك أنه كفر مخرج عن الملة لأنه قد يكون كفراً غير مخرج من الملة هذه واحدة الشيء الثاني العمر الثاني الذي تجي المراعاة وعنده يقول بالتكفير حال موصوف بهذا قد يفعل الإنسان الفعل ولا يحكم بكفره قد يفعل الفعل ولا يحكم بكفره لوجود موانئ تمنع من الحكم عليه بالتكفير أظنكم معنا عبارة الله فيكم طيب وهذا أيضا مشكلة عند كثير من الناس كثير من الناس إذا سمع أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا التك كفر حكم به على كل واحد وإن كان يوجد في هذا الواحد موامع كم نعمل انتباق الكفر عليها وهذا خطير خطير ما تقولون في شخص قول عن الله أنت عبدي وأنا ربك واش تقولون كفر ولا لا إلا كفر لا. أنا هذا واحد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربه هذا كفر لا شك فيه هذا كفر أنا ما أسألكم عن الشخص معي قال. رفعنا عنه الكفر لكن من قال إن الله عبدي وأنا ربه فهو كان نقول هذا أليس كذلك في حال من الأحوال لا تقوم هذه الكلمة كفرا في حال من الأحوال لا تكون كفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا من أحد بتوبة أحدكم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته راحلته عليها طعام وشراب أظلها ضاعت عنها دورها ما وجدها فلما آيس نام تحت شجرة ينتظر الموت لن نابج لن يموت الطعام والشراب والبعي الراح مش به عنده ها؟ الموت نام تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة الله أقوى فأخذ بالخطام وقال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطى من شدة الفرح. الكلمة كفر لكن هذا الرجل لم يكفر لماذا لأنه أخطى أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطى من الفرح هل نقول هذا كافر لا مع أن نقال كفر طيب رجل آخر حدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسرفا على نفسه كان مسرفا على نفسه عاصل لله وخاف من ذنوبه فقال لأهره إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر, قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من عالمه أعرفت ماذا حال هذا الرجل أنه شك في قذة الله عليه الشك في قذة الله من حيث هو كفر لله كفر لكن الذي حمله على ذلك على هذا القول شدة مخافته من الله عز وجل فجمعه الله عز وجل وقال من الذي حملك على هذا قال يا ربي خوف من عقابك فلم يكفر بهذه الكلمة مع أنها كلمة كفر إذن لا بد أن تبت إذن لابد, لابد من نراعات هالين أمرين وهما يا جماعة العرب الشاعر يقول خمسين أو مئة فيت وينصرف كل الناس حفظوها الآن لما حفظوا ولا شرطي أو أمرين. ما هما طيب فضل أولا أن نتحقق أن هذا العمل أن هذا الفعل او القول أو الترك كفر والطريق والكتاب واسمه طيب ثم ثم ننظر هل ينطبق هذا الوصف أو هذا الحكم على هذا الشخص المعين أو لا طيب أحسن ولهذا يقول العلماء هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل يعني أن القول قد يقال هو كفر لكن لا يكفي القائل والفاعل قد يكون كفرا ولكن لا يكفر الفاعل لوجود موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر وإذا عرفت هذا فكل هذه الفرق التي ذكرها السائل يجب أن ننظر إلى أي مدى تبلغ بدعها إذا وصلت إلى حد الكفر ننظر نظرا آخر ما هو الذي قال بهذه البدع هل ينطبق عليه سلوط التكفير أو هناك موانع يعني يوجد بعض الناس عامة ما يعرفون شيئا عاشوا بين قوم ممن يرونهم علماء قالوا لهم هذا هو الحق وتبعوه ونعلم أن هذا العام لو وفق لعالم صالح سلفي العقيدة لكان على هذه الطريق فإذن لا بد أيها الإخوة من مراعاة هذين الأمريين ولا بد أن نتقي الله في أنفسنا وفي غيرنا أن لا نتصرع بالحكم بالتكفير أو التفسير أو التبديع حتى نعلم أن ذلك كفر أو فسق أو بدعة بمغتط كتاب السنة ثم ننظر لانطبق هذا الحكم على هذا الشخص المعين نعم. قد يحدد بعضناه بأنه يجب علينا أن ننفر المظلمين وهذا صحيح يجب أن ينصر المظلومين لأن ينصر المظلوم خارج كفه وفي أي محل من, من له القدرة أن ينصر لكن كيف ينصر هذا المهم الأسطور الذي ينصر بالمظلوم يحتاج إلى تأمن يحتاج بالهم لأن في آيات نصر المظلومين حتى في جهد فالإسلام من ذلك ويحتاج بحلف الفدور الذي يقول نرى في بيت عبدالله بن جلال لكن هذا قياس مع الفارق هو مع الفارق العظيم ولا أحد يقوله إلا أنه لم يتأمل الأمر لأن حلف الفدور حلف ليس فيه, فيه كأتراوة معينة أرحاق شرعي يدبر الأمور إن الحلف الذي وقع وقع ممن من, من الوأسا والوجهة الذين يجبون من خلق ولا وين من الواحل الناس فالقياس مع الفارق من والهم لا لا لأن هنا هناك سلاب اسلامية أو إمارة اسلامية جمعة اجتمعوا وهن وجه البلد وعيون البلد على نفس نظروم هذا طيب وانا احنا كنا ولكن اذا كنا تحت المبادئ الشرعيه وبيع الشرعيه فاننا لا نفكر في التصرف الا بعد مراجعه جيده ثالثا انما اذا اذا كنا في جثه هذا المجنه خوفا لكي العالم كله هذا الثور عن كله أنه لا يوجد أحد في هذه الجلالات من أهل الخير إلا هذه الطائفة وهذا لست فرم لحقيقة أهل الخير الموجودة في الجلال ولا يمكن لأحد أن يفعل ما يكون فيه حق من قبل ولي الأخير بل هاقل أنني أسهد الله وأسهدكم وأدين أبي الله عز وجل. بأن طيان هذه المجنة أو يقانت من أفسهم أنه خطأ مخالص بمهجة السلة وأنه تركتب عليه أذار عظيمة كتفيق الأمة والدعوى الباتلة في الظلم والعدوان على السلقة وغير ذلك من الأمور التي لو تعملها الإصالة وجدها كثيرا هل أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم أقام أحد منابض الظلم على هذه التوجهية نعهدها ونحن علينا أن نطلق مستكى الثلاث الذي أبين الله به أن غير مشروع وغير جائز وأنه مقالف يهدى الثلاث الصالح وأنه يتركب عليه ما, ما لكم من الأمور الشدة أو الخمسة العدد عليكم نعم خطة وربنا عند التأمين أتبين أكثر من هذا ولكن أسأل الله عز وجل بأثناء وصفاته أن يهديهم إلى الحق وأن يرجعون إليه وأن يفعبوا إروايه تعالى مما سمعوا وأن من البرع شفر فتن نحن ولله الحمس وخير بلادنا وارسعة الأخوات وارسعة الأرابي كثيرة الجبال والأودية وقفوة الرمال لا قدر الله على وجل أن يكون هناك ثلاثة في هذه الأمة ماذا تكون حال والله ما يستطيع الواحد أن يمشي منعيه إلى بريده كما هو الواقع بما سبق يحكونا على ما كبار من عين أدركوا زمن فتن أن الإسلام ما يخرج من هذه الجلد إلى الواقع الذي جامل بريده دون جسر إلا في السرح. بل قد قال لي أحدهم إنه في من السنوات أصابنا في رمضان فكنا نخرج إلى ثلاث العشاء والتراويل والبنادر معنا كالأخير لو أن الأمنا هنا في البلاد كلا لكاننا خلاف أعظم وعشد من ذي قبل وأن الناس الآن خار عندهم من الأسلحة وخار عندهم أيضا من التنظم عليها ما لم يكن من قبل فبهذا أنا أرى أن كل تفرق يوجد تفرق الناس والإخلال بالأمن أنه إساءة عظيمة إلى هذه البلاد هو شأنه فاللجأ أن تتأمن الموضوع تتأمن لا بآطفة آطفة أنا أعشي بالله أن أحب بعض المشاهدين فيها هذا نعرف أعرف أنه ما أعرف لا أحب نرأ برده لكن الذي نعرف من أحب نحبه ونرأ أنه على خير وأنه يريد من الخير لكن وارى ايضا اما من جاء الى مساعدته او من تبريك لهم او ما انه ايضا مجلود الخيب لكن اخطأ طريق الخيب لماذا لان نطلق مئة لهم منها منصر النظون فقط منذ الناول يتغطب على هذا الامر العظيم من الشر والبلاء والكتن والالتباك اما بالمسر وينافذها من هذا الكبار الظلماء فكان ما في منتوف الإعباءة ونشرف الصحف ديان مختفى ومركب والحمد لله لأن هذا العمل لا في شرعا وأما في البلاد والله الحمد ما يفضع به من النحاة الشرعية في كل مكان الآن في القرى في القرى فيها مأفضاء إما رفضون وإما منتبون وكذلك بمعنى ظالم بالنسبة للحركات والحكومة هم أشبه ذلك حمنا إلى حفظ مجلما معينة